سعد البدر يا افتح ظلم الدجا ساريان كانت الحقره وداع احمدا ابا مذق في تمنى يلو بدا صائحا بل حقد فيا بالبدا هذا سول الناطف في حاجتي شفات الشفاء بدا شيء واري ما نسات في في حشيا الهبته فتاقدا قامينا اولج يا فتي قامينا ابعدت موعدا ما نتشاري ايها نسات في في <تصفيق> حشيا الهبته فتاقدا آه ما أقوله لَهنيابتي آه ما أبعد ذاك الموعدا يا تربها كدمعي يا ترب ضلعي صدري عن حالي أخبار قد أسقطوا جنيني وألهبوا عيوني والدار بالنطمة والنار يا حب شد أزري يا خافقا بصدري أنبك عن قصة مسمار يتربها كدمعي يترب جسد ضلعي يملك عن حالي أخبار قد أسقطوا جنيني وألهبوا عيوني والدار باللطمة والنار يحب حب شد ازري يا بصدري أنبك عن قصة مسوا كأن ان ذيكثر حن هوا شكوة المسمار والصدر المعنى مناديا في لبرة تقطر حزنا والصرخة ألهمت الأحزان مزنا مدانا التبريح والتجريح عنا. قد بران الله حول الدين حصنا لبضعة مني ونبع الآهي منا غدا ستلفين إذا ما جئت أنا كأن ذي كثر حم وأن بالشكوة المسمار والصدر المعنى مناديا في نبرة تقطر حزنا والصرخة ألهمت الأحزان مزنا تبريح والتجريح عنا وقد ضران الله حول الدين حصنا يا بضعة مني ونبع الآهي منا قد نست الفين إذا ما جئت أمنا كأن ذيك الثرحنا وأنا بالشكوة المسمار والصبر المعنى منادياً في نبرة تقطر حزنا والصرختنا ألهمت الأحزان مزنا متانا التبريح والتجريح عنا وقد ضران الله حول الدين حصنا يا بضعة مني ونبع الآه منا قد انست الفين إذا ما جئتي أمنا قد انست الفين إذا ما جئتي